إن هذا القرآن يهدي الَّذين يَأْقَومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين قُلْ إِنَّ سَأَ مِنَ الْزَّمْنِ طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَمُ You're <tries> da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 Duhoora, وَمَن أَرَادَ الآخِرَةَ وسعى لها فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا bom uma... لا تعرضن عن ن موتي ا رحمت من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ظُلِمَتْ لِلْبَسْطِ فَتَقَعُ دَمْعًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاء